ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاثا أئنا لمبعوتون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا Hishorepa Nifaz filtrate